Allah <laughs> وقالوا لو لا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يتبه أننا أنزلنا عليهم يعلم ما في الزماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءه العذاب ولولا أجل مسمى لجاءه لا يَغْفُلُ وَلا يَغْفَى إِنَّهُ زَاوِرٌ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ مِنَ الْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُ شِقٍّ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَقْشَى الْعَذَابُ فَتْهُهُ وَهُمْ فِي تَحَيُّرٍ وَيَقُولُ الظَّالِمُونَ سَتُعْمَلُونَ يَا عبادي Yeah, yeah, yeah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي لأنعمت عليه غير المرضوم عليه ولا الضرم وعلى ربهم يتوكلون وكأي دابة لا تحمل ربها الله يرزقها ولياته وهو السميع العليم ولئن سآتهم من خلق السماوات والأرض وتخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنا يفكون الله يبتض في القلب من يشاءه عباده ويغذر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألته من نزل من السماء ماء فأحيا به الله قل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 ما اتعلم فسوف يعلمون أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا وإذا خطفوا الناس من حوله أفبالفاطل يقللون وبنحمة الله يكبرون ومن أظلم من استرى على الله كذبا أو كذب أليس في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سولها وإن الله لمع المحسنين الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله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 وهم عن الآفرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسه ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس اللقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الآفرة يوم كيف كان عاقبة الذين من قبله كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر بهم ما بروها وجاءتهم رسلهم, وجاءتهم رسلهم من بكينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستذعون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الضالحات فهم في عوبة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 بَكاءَ الكافِرين وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَشَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُشْفَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقُرْؤِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ فسبحان الله حين تبتون وحين تسبحون ولك الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تطهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الفيت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون الله أكبر الله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 ومن آياته أن خلقكم إن ترى من ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم أن تسئوا أسواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْصِرُوا ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۚ ثُمَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ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 وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ بَرَدَ لَكُمْ مَثَلًا لِّأَنفُسِكُمْ ۖ هَلْ تَنظُرُونَ شركاء فيها رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يحقنون بل اتبع الذين ظلموا أهوانهم بغير حلم فمن يهدي لمن أضل الله وما لهم من ناطرين فاقم وجهك للدين حليفا فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبذيل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعملون الله أكبر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 وَاسْتَقِيمُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ تَرَقَّضُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا عَنْ كُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَيْسَ لَهُم بِفَرْضٍ وَإِذَا مَسَّنَا الشَّرُّ نَصَرُوا دَعْوَةَ رَبِّهِمْ مُلِبِّي لَهُمْ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمُ الرَّحْمَنُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بربهم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذق لنات رحبة فرحوا بها وإن تصلهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقلقون أولم يروا أن الله يمزلون قَوْمًا يَشَاءُ وَيَغْنِ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآكِلُوا الْمُبَاحَ حَلَالًا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ جَاءَكُمُ النَّبِيُّ يُبَيِّنُ لَكُمْ مَا حَرَّمَ وَمَا حَلَّلَ الناس فلا يحبوا عند الله وما آتيتم من فكاة تريدون وجه الله فأولئك هو المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَن يُشْرِكُونَ وَهَرَاً فَسادَ فِي الذَّرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا تَسَبَّبَتْ أَيْدِيهِمْ يَذِيقُ رِضْقاً فَعَضَّ الذي آمَنُوا يَذِيقُ رِضْقاً فَعَضَّ الَّذِي عَمِلُوا عَن نَّفْسِهِمْ يَرْهَعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَرَوْا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 هُوَ لا يُحِب كافِرين الله أكبر صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ لَكُمُ الْيَحْمَلَاتِ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَنَّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الفلك بأمر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم في المينات فانتقرنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الزياح فتزير سحابه فيبسكه في السماع كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى ودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به أن يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل وذلك لمحر الموتى وهو على كل شيء قدير ولن أرسل تاريحا فرأوهم الصرقا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسبع الموتى ولا تسبع حكم الدعاء إذا وصلوا مدبرين وما أنت بهذه العمي إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قبة ثم جعل من بعد قبة ضعفا وشعبا يخلق ما يشاء وَهُوعَ قدييب وَيوومَ تقوم الساعةُ يُقص المُجِمونَ مَا لَ غييعشاع كذلت يكالوا يُثك وَقال الذيلَوطعِمه والّ ما ل ل قَدلَ بِتُم في كتابناه إلىى يَوم البحثِ فَهذا يوم البح فهذا يَوم البحثِ وَلاك كُثُم لا تعم. فيوم إذنا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم مستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقول أن النذير كفروا من أنتم إلا كذلك يطبع الغراب على قلوب الذين لا يعلمون فاطبع إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الله أكبر الله أكبر الله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 تَنزِيلُ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ حَكِيمٌ وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَمِنَ الْقَوْمِ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليطلع عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم حباب مهين وإذا كنا عليه آيات لا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في الأذلين وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعذى الله حقا وهو العزيز الحكيم طلق السماوات بغير عمد ترونها وألقا في الأرض رواسيا تميد بكم وبث فيها, وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل جوء كريم هذا خلف الله فأروني ماذا خلق الذين من جونه بل الظالمون في طلال الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهزن الصراط المستقيم صراط النبي لأنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الظالمين ولقد آتينا لقمالاً شكمة أن اشكر من الله ومن يشكر فإنما يشكر من نفسه ومن كفر فإن الله غلي حميد وإذ قال لقمال لبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلوم ان جاد بوالديه حفلاتهم واهنا على اهل وبصالوا في رهني ففي صاله في عامين اشكرني ولو والديك لله النصير وان جادك على ان تشرك بما ليس لك من علم فلا تطعه وصاحبوا في الدنيا معروفا واتبع سبيلنا الأذاب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئتم بِمَا كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم فقال حبتي من خرد فتكن في صخرة فتكن في صخرة في أو في السماوات أو في الأرض يأتي من الله إن الله لطيف خبير يا بني أقب الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واخبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تطعق خذك للناس ولا تمشي في الأرض إن الله لا وقصد في مشيك واغضر من صوتك إن أنك والأضوات لصوت الحمير الله أكبر الله أكبر الله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 فغى عليكم نعما ظاهرة وباطلة ومن الناس من يجادل في الله بغير حلم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محفل فقد ازلتك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن ككفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليهم بذات الصدور نمتعهم قليلاً من اضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد للنا بل أكثرهم لا يعلمون الله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن في الارض شجرات ذقنه والبحر يمد ذو من بعدي سبعه أبحر, ابحر ما نفذت كلمه الله ان لله العزيز الحكيم الله اكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هالك يوم الزين إياك نعقد وإياك نستعين اهزنا الصراط المستقين صراط الذين ألعبت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الظلمين انتم ولا بعدكم الا كلمه واحده ان الله سميع بصير الم نرى ان الله يورد الليل في النهار ويورد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر فشخر الشمس والقمر تجري الى اجل مسمى وأنت الله بِمَا تَفْعَلُونَ قَدِير ذلك بِأَنَّ الله هو الحق وأنَّ ما يدعون من دونِهِ الباطل ذلك الله هو الحق وأنَّ ما يدعون من دونِهِ الباطل وأنَّ الله هو العلي الكبير ألم ترَ أنَّ الفلكَ كَجَبْرٍ فِي البحرِ برحمةِ الله لِيُرِيَكُم اياته الم تر ان اله الك تجري في البحر برحمه الله ليريكم من اياته ان في ذلك لايات لكل قد بار انك واذا غشى وجهك قل الله نخرج طوره للذين سرنا رزقهم لَن نّسْوِيَنَّ نُقْطِرُ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ مُخْتَالٍ فَخَّارٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْتَطِعُوا رَبَّكُمْ وَيَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ لِوَالَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ فلا تغرونكم الحياة الدنيا ولا يغرون لكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيت ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا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 Allah وَبَدَأَ قَوْمَهُ نَادِبًا مُصِيًّا ثُمَّ جَعَلَ أَسْلُهُم مِنْ ثَلَاثٍ مِمَّنْ مَائِمٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَبَغَ فِيهِ النُّهَى وَشَعَلَ لَهُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَأَسْهِدَ قَلِيلاً ما in مَن نُمّ فَمَن وَأَنَّا كُلَّمَا أَرَادُ أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوهَا وَقِيلَ, لهم وقيل لهم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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الجُرُدِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَكْفُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السليل ادعوهم لآبائهم هو أقتط عند الله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 الذين اولاد المؤمنين من انثهم وازواجهن امهاتهم واولوا الارحام بعضهم اولاد بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الا ان تفعلوا إلى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 إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم نتاقا غليظا ليسأل الصادقين عن طبقهم وأعذى للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعنة الله عليكم إذ فَجُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءَكُم مِّنَ الْفَوْقِكُمْ وَمِنَ الْأَسْفَلِ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ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 ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا الله, الله أكبر الله أكبر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 تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألفنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا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 غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بزلوا تبديلا لِيَجْزِ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيَعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَرَجَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَن يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا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 وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرْوَسَيْنِ وَأَعْتَبْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا الله مال الرحيمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين يا نساء النبي وكنك احد من النساء التقيته فلا تخضعن له طولا فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله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 ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين, والصادقين والصادقات والصادرين والصادرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين وَالْمُتَفَدِّقينَ وَْمُتَفَّقاتِ وَالصَّ إِمينَ وَصَّ إمكِ وَْحافِظينَ كُوجَهُم وَالْحَاتِضين كُرجَهُمْ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعز الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس, وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها, زوجناكها لكي ما يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهما وطرا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كان عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا صَرَّفَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ الله فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه وَلَا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن, ولكن رسول الله وخاسم النبي وكان الله بكل شيء عليماً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 سحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجراً كريماً الله, الله أكبر الله أكبر الله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 شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وتراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أباهم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 نَظَرًا حُسْنًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي أَسِيتْ أَجُورُهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنَّا أَفَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِي عَنِّي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 وَاجْعَلِنَّا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْنَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا الله الله, الله, الله, الله, الله